ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نَخَافُ نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبرة وسرورا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 كواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ذا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا ظهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطأ منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا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 والظالمين عجلهم عذابا اليما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله هل اتى على الانسان هنا بيقولوا هل هذا الصوره هذه بيقوله نزلت في امير المؤمنين اللي قال وهل وفي غيره هل اتى هل اتى يعني فيها كلام في امير المؤمنين وهو يعني واسرته قال هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني قد أتى. هل هنا قد قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني الإنسان يعني كان يعني كان مضى حين من الدهر ما كان بشيء انسان نائيا. ثم وجد في إن الله يعني انه يعني ما كان في أدري يعني يعرف قدرة الله كأنه يقول هل أتأ قال أش قد أتأ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورة. إن حين من الدهر يعني مدة من هذا من المدة يعني الدهر كانها المدة طويلة. وحين يعني كان يعني في يعني قبل أن يوجد إنسان كان يعني مدة لم يوجد فيها الإنسان. يعني قد حصلت مدة لم يكن الإنسان موجود على إيش؟ يعني مثل حين تقول ما هو موجود على على على الأرض؟ ولا ولا لا. شيء لا. لا. لا. الله ما كان الشي. لم يكن شيء المذكور ما كان ولا يذكر لم يكن مذكورا. ما. ما, ما كان يعني كان شيء تراب. هذا ما ما هو ما كان ما يذكر ما كان يذكر ولا كان قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله. يعقال هيش خلقنا الإنسان. بنخلق يعني الإنسان يعني بني الإنسان من نطفة أمشاج يعني نطفة كانها يعني ممزوجة أمشاج يعني كانها في تمازج فيها امتزاج ما بين من نطفة الرجل ونطفة المرأة. يقول أمشاج من نطفة أمشاج خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني كانه قال من نطفه نطفة مزدوجة أو مخلوطة من إيش؟ من ماء الرجل وماء المرأة نبتله خلقنا الإنسان نبتله يعني خلقناه مريدين إيش امتحان نبتله قال حال نعم نخب نبتله يعني مريدين امتحان ايش يعني يعني بعد يعني بعد الخلط. نبتري فجعلناه حين احنا حين خلقناه نريدين له ايش للامتحان حين خلقناه للامبتلاء والامتحانة جعلناه جميعا بصيرا فجعلناه جميعا يعني يسمع ويعرف ويدرك وجعلناه يبصر وجعل حتى ايش يستطيع ان يفهم الحل بعض الناس ما بيسمعوا ولا ما ما ايش كاني دي الفلوغه اني استطعه يفهم لا اذا سميع ما بيسمع ولا بي يبصر لا التكليف ثاني ما خرجناه يعني ما يعني بيوتك تكلف ثاني ايش الله جعلها هذه الاشياء لجنا ايش يعني جعلها الحين اراد الحين خلق الله يجلي امسحنا جعلها سميع بصير يعني جعل يعني وسع يعني وفر له وسائل المعرفة والادراك حتى يعرف الحق ايه نعم ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا قال ان هديناه السبيل يعني وضحنا له السبيل وضحنا له الطريق سواء هذه يعني وكانه قال يعني وبعضهم بيكفر وبعضهم ايش بيشكر كانها ان هديناه السبيل يعني فائرا حاله شاكرا او هاي. يعني بايث بنقول بيقولوا حال حال منها من الها في هديناه هديناها نعم هي مقدره ونفان على المعنى دي بالنفامه يعني هديناه السبيل سواء أستد... يعني ايش سواء كفر ولا أسلم كان بيقول كذا سواء كان يعني هديناه السبيل وضحنا له الطريق سواء كفر بعد ذلك ايه او اي او يعني أو أو أو شكر أو آمن قال ان هديناه السبيل شاكرا يعني كانه سواء كان شاكر في المستقبل أو اي يعني واحنا نسوى نقول لا يقول المقدر كونه شاكرا او ايه او كفورا اذا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا اننا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا باكد الله انه قد جهز قال اننا اعتدنا جهزنا للكافرين ايه جهزنا سلاسل والسلاسل ربما هذه السلاسل التي تقال بها سبعين 70 ذراع واغلال بيود فايش هذه ت ت تقيد يديه عند ايش عند رقبة. يعني بيجي حلقه في رقبة وحلقتين في, في يديه حلقتين وشيء يمسكهم ايش هذا الاغلال والسلسله وقالوا عبجي فيها فتحه كذا يا وعبي اربطوا ايضا فيها سلسله في هذا الحلقه دي في رقبة ويسحبوه على وجه في في جهنم أنا قال أنا هذا أنا نعم خل... غير غيرتي عندك ال... غير ذي عدي لفوه على فقال نعم بأيه به الشيء اللي كان عبد بيقول به الروايات كذا إنه بيسحبوه به من هذا الأشيء ذي الأغلان نعم غير ذيك الأشيء على وجههم قال قال إن عتقنا الكافرين سلاسل وأغلان وساعيرة ونار يعني سلاسل ويعني و... ونار كأنه يسحبوه بفوقها إن إن الأبرار هذا بالنسبة لمن أيه لمن يعني أجرم أو كفر، إن الأبرار هذا بالمقابل يشربون من كأس كان مزاجها كافرة، لكن الأبرار أذي أجر أذي طاع الله قال بيشربوا من كأس يعني كأنه بجمع مكأس الكأس فيقول قمنا لكم هي, هي يعني ال الكأس إذا فيه إذا فيه خمسة ما كأس الوعاء يعني الكوب إذا فيه أي إذا فيه إذا فيه خمر بسم كأس قال يشربوا من من كأس يعني برجع يتلذذوا به ويشربوا لهم مخمرة ومكئفين قال من كأس كان مزاجها هذا الكأس هذا الخمرة دي في ال في الكأس أو هذا الخمرة دي يشربوها قال مزاجها إيش كافرة يعني يعني منكها بأي منكهة الكافر فيها نكهة الكافر إن كان العرب قال بيرتاحوا الكافر في شجرة قال كان بيرتاحوا لأيش يعني للطعمها فقال هذا يكون إيش مزاجها كافرة لا ظاهر أنها طعم. هو هو مبلغين إحنا قال كأنه يعني كان قاله العرب كان مهم الكافر بيرتاحوا له وعبهش والزنجبيل فالله ذكرهم يعني إنها باجي يعني حتى الخمر هذا باجي فيها نكهات أذي بيع تعجبهم وربما أنه مبلغ مسألة هذا ذكر الأشياء هذه أذيه, أذيه عندهم. قال الله بجعب أشياء أكثر منها وأحسن يعني باقي الحين يقول يشربوا من الخمر هناك نكهات جميلة إلى بعد الحدود الحين يقول كذا ما بلن ذكر لهم أشياء ذهم عارفين له الكافور والزنجبيل فاذا قال قال كان مزاجها كافورة عينا يعني يقولوا عينا بدلا من كافورة يعني كان مزاجها عينا يعني الكافور هذا قالوا كان فل... ها يعني كان بيقولوا إن إن صح ما هو على يعني بعضهم بيقولوا إن الكافر إنه هو اسم العين ما هو ده من كأس كان يشربون من كأس عين العين إيه بل قال كأس قال يشربون من كأس كان مزاجها كافور عينا قالوا بعضهم يعني ذكر ده الشيخ قال إن إن إن هو عين في ال في الجنة وقد يفيها يعني أنا كات الكافور نف نكث الكافور لكن كان بيجودوا بها، يعني فيها يعني أن هذا النكاوي ويخلطوا بين الخمر قليل وإيش وجاء في نكهة عينا يشربوا بها عباد الله قال يشربوا بها يعني إيش يعني يشرب معها لا يشربوا بها يعني ولا يخلطوا بها يعني بها يعني يشربوا هذا الخمر بها يشرب الخمر بهذا العين يعني ممزوجه بهذا العين. يعني لأنه قال مزاجها كافر يعني يمزج زاج بالكافر فقال إذا يشربوا الخمر بالعيش بالعين هذه هذه عيش بعين الكافر يعني يشربوا الخمر بعيش مزوجة بنكهة الكافر يقال يفجرونها تفجيرا وأيضا هذا العين هذه بعيش في نكهة الكافور هذا قال متحكم فيها وإن ما بد يي تمشي يعني كأنهم يفجرونها ما بلاي في مثلاً في ما جدار ولا في يذهبوا أي مكان وخرج منه من أي مكانه قال يفجرونها يعني على حسب رغبتهم كم ما ب... كم ما أرادوا, ما أرادوا المكان. كان هه يقول يفجرونها هم ما قالها بيسير قال يفجرونها يعني كأن منين ما أردت يعني أيه يعني مثلاً الحين تقول ما بلا يعني ألمس هذا المكان أو أضغط عليه وخرج منه إيش يعني إيش خرج منه السائل على يعني على حسب ما تريد يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم استطيرا. يعني ليش؟ لأن قال لماذا كان يعني لماذا كان هذا جزاءهم؟ هؤلاء ذي قال لي إن الأبرار يشربون. قال إنهم كان بيقول كأن السائل قال ليش؟ وماذا فعلوا حتى يحصل لماذا قال يوفون بالنذر. قال يوفوا بالنذر. يعني إذا نذروا بشيء إذا أجبوا على أنفسهم شيء أوفوا بالنذر. يوفون بالنذر هذا من الأهل يعني إن الوفاء بالنذر شيء مهم فذي بيوفي بالنذر حتى بعضهم يقول أذي قد بيوفي بالنذر بأي إيش بأي لتزم بالواجبات إذا قدوا بي بينذر ويلتزم بواجبات ما قدأوا يجبها الله عليه كيف بالواجبات هذه ما إيش هذه واجبها من الأصل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم استطيرا يوفوا بالنذر إذا نذروا ويخافوا يعني يوم القيامة يوم كان الشر مو مستطير يعني يعني بيقولوا مستطير يعني بي يعني ايش كانه منتشر في كل مكان مستطير يقول استطار يعني انتشر يعني بكثافه في كل مكان فهو يعني بيقولوا حجره طار طار في كل مكان وعدم مبالغه في لا في يعني في في معنى طار يقول استطار يعني هذا الشر فيه يعني في كل مكان منتشر منتشر في كل مكان هذا الشر يخافون يوما بيخافوا ان يحصلوا أن يقعوا في هذا الموقف يخافون يوما كانت الرم مستطيره ويدعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام قال يطعمون غيرهم يبدا غيرهم الطعام على حبه يعني معانهم محبين للطعام ويعني محتاجين حاجه كبيره لل للطعام ويطعمون الطعام على حبه من بيطعموا مسكينا ويتيما واتيرا وهذا في الواقع قالوا في حادثه حصلت لامير المؤمنين علي عليه السلام قال قالوا في بعض الروايات ان مرض الحسن والحسين فنذر يعني إيش نذروا الأمير المؤمنين وفاطمه وربما معهم ايضا خادمه خادمه لهم نذروا بان يصوموا ثلاثه ايام اذا شاء الله ولديهما شفى الله الحسن والحسين فأيش بدأوا صيام صاموا أول يوم وعنده الإفطار قال إيش يعني أي يعني ظهر لهم مسكين يعني شخص ما معه ولا شيء يشتيل إيش يشتيلها أكل أعطاه الطعام كله وجلسوا غيري وهم صائمين حتى عبد ما بعد روايهم ملا راح يقترب أمير المؤمنين لما حصل على هذا الم... الطعام هذا اليوم الأول وصاموا اليوم الثاني. كيف وصلوا الصيام؟ قالوا إن ما صلوا يعني بلا إذا بشربوا اللاجئ. أر يعني ما صلوا يعني ما ما أكل. صام اليوم الثاني جاء إيش يكيم؟ وحدة طلعت والله قليل لا. هذه مهلا هذه مهمة نجي لاجئين. قال بيوسع. قال اليوم الثاني جاء يكيم. بخل إفطار يخدم جاهز له. أعطاه اعطوه الايش اليثيم هذا ال ال الكل يعني قال ما هي الا خمسه اقراص الطعام مش لا تقدرون هي خمسه اقراص ما ما عمل لهاهم خمسه خمسة فأعط... <تصفيق> ايه ورجع... يعني كان على اداهم ورجع أعطاه اعطوه الايش اليثيم فاليوم الثالث كذلك يعني يعني كان اما الاثير هذا احيانا كان الرسول بيوزع الاسراء على الناس حين يسروا ناس مشركين ولا مقاتلين يسرون في الحرب بي يروحوا عند واحد ويأكله كان يعني إيش كان نصيب الأسير في هذا اليوم فقال وهذا وعطاه في اليوم الثالث وتركوا أنفسهم بغيره فهذا رجل يطعمون الطعام على حبه يعني مع محبة شديدة حتى انهم إيش تعبوا زيادة لأنهم بجيب غيره. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما يعني حالتهم وهيئتهم تقول لك إنهم ما يشتوى لا لوجه الله ما يشتوى لا بيحاولوا لهم يحصلوا على مدح من أحد ولا على ثناء ولا يشتوى مقابل ولا شيء قال إنما يعني يصف الله لنا يعني كيف نفسياتهم حين أعطوه الطعام قال إننا نخاف لا ايه إنما نطعمكم لوجه الله كأنهم بيقولوا ما نشتي منكم اي حاجة حتى قالوا ان كان فاطمة يعني اعطت احدهم وقال كما اعطت احد وقال شكرها بتشكره ولا دعالها بتدعيله قال كان فاطمة كما يعني اذا اعطت شيء ودعوا لها بيدعوا لها حين تعطيهم بتدعيلهم مثل ما تدعوا لجل دعائهم مقابلها الدعاء وجوال والاعطاء والاعطائكم الوجه الله فقال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة يعني ما بي يعني بيعطوه الإنسان ولا يريد منه أي شيء هذا بيقول يعني ما النبي يتكلم النبي يتكلموا هذا الكلام لكن تن... حالة ما كذا تفهم أن ما يشتي الله يعطيك ولا يشتي منك أي شيء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يعني كأنهم بيقولوا هكذا ما... ليش بنسوي كذا وندي فلان ولا نشتي شكر ولا نشتي اي جدع قال نحن بنخاف نخاف من هذاك اليوم يوم القيامه اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا يعني عبوس قال بيجي فيه شده يعني الناس بايكونوا في شده كبيره عبوس كان وصف اليوم عبوس يعني يعني ما يحصل له الاهله كنا العبوس يعني لديهم خيشر كاين جير غاضب فقال اليوم عبوس يعني باجي الناس بيهم في حاله من الرعب يعني فيهم ايش العبوس والكلوح في علويه علويههم كم طريرا ونفس الكلام يعني شديد. أيضا وصف للشدة. لا بيقول ولا كأنه بيقول إقمة طرت الناقة إذا إذا غضبت إذا غضبت وبدريش سوت يعني رفع الذيلها أوه بيقول إقمة مطرت كأنه إيه يعني كما غضبت غضب شديد ولا عدريش شسوي. بيقول إقمة مطرت أنا ما ذكر بعضهم. فالمن أهم إن نخاف من ربنا يوم شديد إلى بعد الاشي. لا بعد الح يعني ما, ما يتخيل الإنسان فوقاهم الله شر ذلك فالله بيقول وقاهم إيش فوقاهم يعني فالله حكم حين قالوا إن إنا خاف يعني خايف من اليوم فوقاهم الله يعني حكم الله عليهم بأنم إيش بأن بالنجاح من, من ذلك اليوم يعني هم يعطوه ما يعطوه يا ولم لا ما هو يا ولد لا حين يتقربوا إلى الله فالله استجاب لهم وطلبوا هذا وطلبوا بهذا الأيش وقالوا ان وقالوا انه يخاف من الله ان الانسان بيصبر يتطوع هو يعني يتقرب الله ويشكي حاجه تخرج الجنة وتنجيه من النار ما إن هو ضروري انه هذا واجب الله ما هو يجلي يعني بيقولوا يخاف <تصفيق> يحاول بأي طريقة لو ما يقدر لازم هلا اللي فقال إيه اعطى المبارك فوقهم الله ون يعني نمستفيدين على هذا، وبيحصل هم نعم. قال فوجاهم الله شر ذلك اليوم، ولقىهم نظرة وسرورة. يعني بيخبر الله كيف بيكون مصيرهم؟ إنه قال بيلقاهم، مبلغ عبر عنها بالماضي، لأنه أمر حتمي يعني أمر مؤكد. نقول نبي الله بالأش بالماضي، ولو في شيء بيحصل في الأشي في المستقبل. يعني إنه أمر ما في الكلام. إنه بيلقاهم، لقاهم نظرة نظرة وسرورة. النظر هذه قلنا الجمال والأشياء على وجوههم والبشاشة والسرور يعني حين قال له ما هم قالوا نخاف. نخافوا إيه من ربنا يوما عبوسا قلنا عبوس يعني اليوم ذي بيجون الناس فيها عابسين يعني ايش في حالة يعني في حالة فزع ورعب قالوا فالله جعلهم ايش قال لقاهم نظرة يعني جمال وراحة وارتياح ولا يعني إيش وسرور هذا بالنسبة لصورهم وسرور في قلوبهم ولا يعني ولا يوجد أي خوف ولا أي قلق يعني لكهم يعني إن كان جعلهم هذا الشيء مثل أن يكدوا شيء جاهز ما بل يعني حصلهم بسرعة يعني ليش شيء بيجاهز وجعلهم هكذا يعني يعني اللي كان يعني شيء يكد عده لهم هذا الشيء لأن هذا الشيء يعني مراد لهم من من قبل ولا كهم نظرته وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرة وجزاهم بما صبروا حين صبروا على آش يعني صبروا على يعني على الجوع وايثار للاجل المساكين للجلاش اجى رضبي يقبل منهم ويقيهم ايش من عذاب جهنم ويقيهم من الخوف منها قال جزاهم بما صبروا جنتا وحريرة جزاءهم بالجنة وايضا جعلهم في هذا الجنه الحرير و... لإنه بدأ قال متكئين فيها يعني جنة كأنه نقول جنة يعني بيكون فيها من الثمار بدل إيه حين عطا يعني حين عطا أكلهم جداهم بالجنة هوذي فيها من كل شيء فيها الثمار وأيضا لباز وحريرة ودانيه أور ها وجنات الحريرة متكئين عليها فيها فيها فيها فيها. متكئين فيها قال بيهم متكئين في الجنة يعني مفتخنين وذكين و... يعني جالسين بارتياح وقولنا ما هو ضروري. حتى الاتكاء يجب الاتتاء كأنه يجب كناية عن المسلمين ولا يقلقهم أي شيء جو معناها كذا متكئين يتكرر كثير ولا يعني, رب يعني ربما ما جاء المرادين يجب ندكي واصل يعني كان لكن الناس إذا بيشتوا يعبروا عن واحد انه مطمئن وإذا كم أنا مصدوح ولا أندف بس يعني ما, بيفكر. ما بي ما يفكر بي ما هو قلق كأنه يقول يعبر عن راحته وهدوئه وطمانانه صاروا هذول قاعدين دكي ولا بيفكر في شيء ها ما ضروري يكون دكي يعني يشتي يقول ما معهم اي شيء يقلقهم يعني معناتين يعني لا يجد ما يقلقهم متكئين فيها على الارائك يعني جالسين على الارائك هذا قال لا يرون يعني متكئين في الجنه على الارائك يعني على سرور حقهم لا هم يعني الفرش, الفرش فوق اثره لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير ما قلنا لهم ما بيقلقهم أي شيء ف عنها ولا اذا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريره يعني لا يرى يعني ما يحسوا لا شمس يعني ارد بالشمس الحرارة ما بيحسوا لا بحرارة ولا بروده بجو معتدل ما بيحسوا أي بأي برودة ولا يحسوا بأي حرارة لا يرون فيها شمسا ولا يزم هريرة ودانية عليهم ظلالها والظلال حقت تأش ظلال الأشجار قال تغطيهم ودانية عليهم ظلالها وذللت وكانها أيضا كثيفة لا يحد النقاش قريبا منهم وذللت قطوفها تذليلا يعني سخلت لهم القطوف إنهم يقطفوا من أثمار الجنة تذليلا حتى قالوا نبي أخذوا وهو ايش جالس على مكانه هذي قال جال المتكئين ولا جالسين ويقطف ايش من ثمار الجنة ما يحتاج, و... ما يحتاج يقوم ما يحتاج ولا يقوم مكان ذللت قطوفها يعني حين بيأكده ذللت قطوفها تذلل يعني سخرت وسخلت تسهيل كبير يعني انا بنقول قل انه ربما يعني الله بيقول لنا كذا لانه ربما في ايام رسول الله ما يتخيلوا بعض الاشياء هذا يسبر دحين انه با يعني انك لا قلنا تتمنى شيء وحصل لك حتى ربما ما تمدي هذا مثل ما د بيقولوا دحين بهاو الله بيحاولوا في تطوير الالات انك كنت تقول له الحاجه تجي وجات اوامر بهاو دحين بيطوروا كمبيوترات انك كنت امره يجيب كذا ولا يفتتح كذا ولا تقول له ما بتفتح ولا ويسوي هباجه في هاي شيء اعظم من هذا لا تحتاج اجهزه ولا تحتاج شيء واي حاجه تحصل تريدها تصير عليها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة قالوا بيجي جوأش الولدان المخلدون هذولا قال يطوفوا عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قال من فضة أواني من فضة هو أكواب كان قال أكواب صافية وهي أيضا وأكواب كذلك من فضة لكنها فيها صفاء عجيب حتى كأنها, كأنها شفت جاج بتراه من بينها هذا الأكواب الاكواب فاذا قالوا اكواب بانيه من فضه الاكواب كانت قوارير, قوارير من فضه كانت يعني اكواب مثل قوارير. القوارير القوارير الزجاج لا الان قال القاروره عاده الان قال القاروره اللي فيه زجاج الاناء الزجاجي هذه بيجي من على القاروره فقال برجع يطوف عليهم بانيه من فضه وجيل له واكواب الاكواب اللي بيشرب فيها هذا الأش الماء ولا العصير ما بلاد بيقول ما بيجي معها علاقة وأكواب هذا الأكواب تشبه زجاج وهي مفضة قال قال وياي قال وق وق على أنبيائهم من مفضة الأكوابن كانت قواريره يعني مثل القوارير يعني مثل الدجاج فضة مثل الزجاج يعني إنهم فيها صفاء بحيث انك ترى بينها ربي يظهر عب هذا قال من كانت كواريره من فضة قدروها تكديرة قال قدروها تكديرة يعني من الحين لكم على رغب على رغبتهم يعني في الجنة قال ولا يتقعد ومع هذا النعم كلها يطاف عليه بالأكواب، هذا الأكواب تقدرها تقدر يعني تفصلها على يعني تجي على ذي في نفسك لأنك مثلا تشي حجم معين، تشي شكل معين، تشتي تشكيلها أي ذي في نفسك قدرها تقدرها يعني مثل حين تقول فصل وها تفصلها، يعني حين تتخ الشيء الذي تخيله تريده في يعني يكون الأكواب عليه، أن يكون التشكيل هذا تشيها باتجي على إيش؟ على ما تخيل. فليلى يوم عنا قدروها تقديرا يعني يعني بيجي لهم يضاف عليهم بآنية يعني بأكواب في الضع تكون على التخي على الشكل ذي تتمنا وتلغبه تقول أنت ذي إيش يعني كأنك فصليت لا سهلة ذا عندك تسير ثاني بعضهم يقول قدروها يعني ال الولدان قدروها تقدير يعني زهدوها على حسب حاجتك لكن وذي عذبه يفر مع نجم الحجهم أنت أنت وذي قه ما ذي قدروها لأنه بيتكلم عنهم قال قال إيه كانت قواري قواري المفضلين قدروها تكديرة يعني هم ذي فصلوها وتخيلوها لأن بعض المرات يجيب معه واحد حاجة هي تتمنى يجيب شكل كذا ولا ذا كذا ولا ماشي كذا والله ولا... بس بتيجي على يعني أنت ذي قدرها يعني الحج أنت ذي فصلتها ولا تحتاج تتعب ولا تحتاج تقول لهم تجيء على يعني الشيء ذي تتمنى قدرات قديره ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ايضا كاس اخرى من يعني خمر يكون ما إيش مزاجها هنا بنكهه الاش الزنجبيل عينا فيها اش تن ايضا يعني يعني انها ينوع لهم بالاش لهم بالأخمور وتستمر عينا هذا الشيء مزاجها زنجبيلا الزنجبيل هنا قال عين تسمى عينا تسمى سلسبيلا الزنجبيل هنا عباره عن عين يعني فيها أش نكت الزنجبيل تسمى هذه العين سلسليل كأنها سلسليل يعني سلسة من الثلاثة نقول عين سلسليل يعني سلسة يعني أنها تنزل بأج يعني أنها مريحة ولذيذة ولا فيها أي نقص ما فيها أي نقص في أجد الزنجبيل بيقولوا فيه الق... يعني يعني ذي بيقولوا قابض يعني هذي في في الزنجبيل. زنجبيل <تصفيق> يشربون من كأس ممزوجة بأيش بالزنجبيل. وقلنا لكم الظاهر أنها كنايات أو عبارة يعني أنها بيكون فيها يعني يكون كل النكهات ما بلا ذكر الاشياء الأشياء هذه عارف يعرفوها. عينا فيها تسمى سلسلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون. قال بيطوف عليهم ولدان مخلدون. ننظر يطوف على آآ آآ لا لا قال ويطوف ما خبره يطوف؟ لا هنا قال يطوف بالأئن. يعني إيه؟ أول مرة قال عليهم <تصفيق> هذا هذا الذي عليهم نعم. قال النبي عليهم ب بأئن عليهم نعم. قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون. بيطوف عليهم ولدان يعني غير مان. يعني شبان بيكون ايش فيهم جمال عجيب ومخلدون ولو ترى قال بيوصف الولدان انهم مخلدون ايش يعني با تبقى صورهم كذا هكذا ما هي متغيره يعني لان كما صوره كانت جميله او كذا ما بتجلس الله فتره كثيره وتغيرت وايش واصبحت يعني يعني يتحسف واحد عليها قال ما ذولا مخلدون يعني با تبقى صورهم كما هي صورهم جميله صوارهم يعني تفتح النفس دائما ويطوف عليهم ملائكه مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلاء منثوره حين تراهم تقدرنهم لؤلؤ ولؤلؤ منثور يعني منثور يعني عاد مخرجه من الله نثرهم من الافتاح حقه يعني خرجوا من الافتاح يقول منثور ما, ما يصير لؤلؤ يعني يجي مر لا منثور يعني عاد نثر يقول نثرهم من الافتاح يعني هذا طريق اللؤلؤ على الطريق قالوا جميل الى ابعد الحدود قال لا بيجوا فيهم جمال وصفاء مثل اللؤلؤ هذه عاد مخرجوه من الاصدار هذا معنى منثوره كانهم من ايه حتتملؤوا بتاولو. لؤلؤان منثوره واذا رأيت ثم رايت نعيما ومركا كبيرا اذا ريت هناك ثم يعني هناك يشتي يعني قال اذا بسرنت هناك يعني كان في اي مكان إذا اذا نظرت انت ابصر تنت في ذلك المكان اذين فيه بعد رأينا عيب وملأ كبير يعني وانا ما اماريتنا وش ما رأيتنا بترأي اشياء عجيبة واذا رأيت ثمة قالوا انهم ما ذكروا وش رأى, وش رأى. ما قال اذا رأيت انت مثلا اي فرش فارش او اذا رأيت ثياب او اذا رأيت يعني لحم او رأيت قال اذا رأيت انت في ذلك المكان اي مكان ايي اي فيه اذا رأيت اذا ثمة معناها هناك يعني في الجنة واذا رايت ثم يعني إذا رأيت في هذا المكان يعني إذا أوجعت بصرك رأيت على أي حاجة في أريش الجنة بترى نعيم وملك عظيم قال وإذا رأيت إذا ثم, ثم يعني هناك وإذا رأيت هناك يعني في الجنة أي شيء تراه نعيم نعيم ملك كبير وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة عليهم فيها سندس قال عليهم ثياب سندس يعني يعني يعني إيش عليهم أو فوقهم ثياب سندس سندس هي طبعا من الحرير وده بيقدم من إيش من أغلى الثياب ومن أحسن الثياب ما بلاك أنها الثياب الحرير الخفيف يسمى سندس ها قال عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وإيه وأيضا إستبرق يعني بيكون عمل الملابس أبي من الأيه الحرير وهذه الملابس هذه من الحرير قال حرير من النوع الخفيف وحرير من النوع الغليظ لان في احيانه واحد يرغب على الخفيف واحيانه يرغب على الغليظ فيشتينها انها كلهم كلها بيجمع يعني متنوع السندس كانها الخفيف والاستبرق هو ليش الغليظ قال عليهم هياب سندس خضر خضر واستبرق وكذلك استبرق وحلوا اثامرا من في فضه <تصفيق> يعني فوقهم عاليهم يعني يعلوهم ايه, إيه لابسين ايه فوق. بيقول الثاب فوق, فوق فلان يعني انها لابس له فقال وكذلك حتى قالوا اذا قلنا عاليهم يحفظ ايش عاليهم بايه ضرف يعني فوقهم ثياب يعني فوقهم فيهاب قال وحلوا اساورا من فضة وعبا لهم ايش يحلوا ويلبسوا حتى هذه هذة الاساور هذه الان منعنا الله من التذيّن بهذه هذه الأساور وأيّ أشياء يعني لبسات قال يعني الآن إحنا في إذا بستنكار فول وقال إجلال تحرين بس ولمال إجلال الجمال بجيه جميلة ما هنا قال ما بشيء شيء محرم عليهم ويحلوا قال إيش وحلوا أساورا من فضة وسكاهم ربهم شرابا طهورا يعني إيش وكأن أبايت قيم الله قال شراب طهور يعني إيش كأنه ما في إيش يعني يعني في يعني كان في كل معاني ايش اطيب ولا الذن ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ويقول لهم هذا يه هذا كل هذا لكم هذا جزاء لكم يعني بسبب عملكم عادي يعني عادي يعني يمدحوا الواحد ويرغبوه فيه ويقولوا هذا يعني في حين يقولوا هذا انت استحقيت عملك تستاهل في حين يقولوا تستاهل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة وعملكم هذا مشكور بيشكره الله مدح يعني في مبالغة كبيرة في مدحه وفي أج يعني إنه في في ترغيبه وفي تكريمه. إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيله. رجع الله إلى أج للسياق يعني إلى خطاب النبي قال إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بيأكد إن نحن إننا نحن يعني إحنا هذه نزلنا عليه تنزيل ويقولوا نزلنا إحنا شددها يعني إنه ما ما هو في وقت واحد. نزلناه يعني على فترة على فترات تنزيلة يعني نزلناه مرة بعد مرة إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلة يعني إحنا أذنزلنا عليك القرآن على يعني على فترات ومراحل فلا إيه فنتظر حتى يعني, يعني يعني على ما هو على ما يحصل فانتظر النزول ما يحصل ما ينزل منا يعني لا لاكن تستعجل ألاش انتظر لأنه كله يعني بحكمة من مننا إحنا ذي نزلنا عليه وإحنا ذي كفرجنا عليه بن... كتاب قلنا لكم هو هو الايش الدين الوحيد أبو محمد صلى الله عليه وعلى عليه هو النبي الوحيد ذي الايش أذي ما نزل عليها الله كتاب كذا الباقي الانبياء كان بينزل كتاب من السماء ينزل كتاب ويعطاء وي... وي... ولا في أحجار ولا أن مبع مكتوب ما في أوراق ولا في أحجار ولا ينتهى وياخذها النبي كانت كذا إلا نبينا محمد فالله ينزل عليه القرآن على حسب الأحداث كل مرة ينزل وينزل كلام بس فقال إحنا نزلنا عليك القرآن تنزيله يعني وفرقناه فاصبر يعني يعني انتظر كل شيء بحسبه وإحنا الأشياء اللي إحنا عارف بالع العارفين إحنا يقول إن نحن على الثالثة وقال إن نحن ما قال إننا نزلنا يعني إحنا ذينزلنا وإحنا عارف بالحكمة وعارف بالمصلحة فنزلناه وفرقناه هي تفريق إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك اذا اصبر لا الله ولا تتسرع في اي حكم ولا اي يعني مهما كان يعني مثلا قال إيش لا قال مثلا اذا بالنسبه اذا غضب منهم قال لا اصبر لا لا تفعل معهم اي شيء مثلا لا يقوم اي شي. يقاتلهم ولا يفعل بهم الله إيش بعد ما في شيء من الله؟ لأن كل شيء يعني كان يقول إحنا بنتوجه توجيهات كل شيء في كل حاجة بعتبه، فاصبر وانتظر توجيات مننا. لا كأنه ربما بعضهم بيفسرها في بالنسبة للكتاب. وذي عندك عليهم أسألة ثانية، فقال قال فصبر إذا لحكم ربك يعني إين ورد راء الله هو ينتظر لها في كل حكم في وقته ولا تطع منهم آثم آثم أو كفرة لا تسمع أي كلام الكلام أي واحد سواء بيدع إلى إلى معصية ولا أو إلى كفر يعني يعني لا تسمع أي كلام ولو أحبوا لك إقراءات والله رغبوك لأن كان كان كان بيدع النبي إنه يتنازل عن الدعوة وباي قالوا إذا هو أشترى الغناء باي وسمعته قالوا اذا اشترى الغناء يدعي الى عباده الله وحده قالها اذا اشترى المال بان يجمع لك مال بحيث تكون اغنانا وانك تشتيال الجاف بان نخليك كبير علينا وانك تشتي كذا يعني, يعني, يعني يزوجوا باحسن النساء اذا اشتيال نساء المهم اي رغبه به وهو يترك اي التسفيه الآلهتهم ويخلي يعني يترك الآلهة من ورجع ذي قال والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته. فهنا قال يعني لا تسمع الهم فص فص بل حكم ربيك ولا تطع منهم آثما أو كفرا يعني إنه ليش لا اسمع لأي واحد منهم أي واحد سواء آثم أو كفور. الآثم قلنا ذي بفعل الائتم كأنه لو بيدعي فلا حاجة ما هي ما هي كفر. والكفر الذي يدعيل الكفر إذا لا تسمع أي لا أي شخص منهم. وذكر اسم ربك بكرة وأصيلة. الكفر الذي يدعيل الكفر لا هو كافر. لا ربما كفار. كل كفار. منهم فلا تسمع منهم. آثيم ولا كفر يعني إذا أي شخص يرتكب الإثم ولا يرتكب الكفر بيذعك قال وذكر اسم ربك بكرة وأصيلة. قال وذكر اسم الله. وكانها الاراد بها الصلاه بكره ووصل ايش وصلاه الفجر يعني في أول اليوم واصيلا قالوا ايش الظهر والعصر لان في اكثر عصر ومن الليل فسجد له بجي ايش من الليل فسجد يعني وفي بعض الليل اسجد وفي ايش في بعض الليل قال اسجد لله وهو قالوا افسرها بصلاه ايش المغرب والعشاء وسبح ليلا طويلة اما التسبيح قال ايش قالوا من الليل فسجد له يعني من الليل يعني بعض الليل. وهذه يقولوا قالوا حمله على ثلاث المغرب والعشاء وسبح ليلا طويلا من التسبيح قال يستمر فيه ويسبح تسبيح كثير بعضهم يفسر التسبيح أنه صلاة النافلة يعني يصلي صلاة النافل كثيرة لأنه أحيانا قال سبح يعني صلى التسبيح بيقولوا كانوا بيقولوا يسبح يعني صلى يحمل التسبيح يعني على الصلاة. فقال وسبح ليلا طويلة إما أن يكون معناه وسبح يعني وتنفل تنفل يعني كثير أو يجوا معنا وسبح ولا يكون يي يلف يترفض ألفاظ الله ويفكر في ذهله الله في إيه ليل طويل يعني أوقات كثيرة إن هؤلاء يحبون العاجلة رجع إلى حالهم تبيين حالهم قال هؤلاء القوم يعني أهل مكة والمشركين قال إن هؤلاء يحبون العاجلة لكم. هذا الثالث مرة يذكر في الصورة يبين لنا سبب الكفر وسبب العناد إن يعني أنه هو محبتهم أو متابعتهم لأهوائهم هذا هو الأجل الحامل لهم فلا يتعظ النبي ان النبي كان يتعب نفسه في دعوتهم يعني يشتهي يقنعهم وهم يقولون ما اقتنعوا ولا يرضوا يفهمها الله وينبهين أن هؤلاء في الواقع هم يروا وراء أهوائهم وتابعش يعني الأ رغباتهم حتى يعني ولا باله إيش ما بعلو في الآخر هذا سبب فقال إن هؤلاء يحبون العاجلة ما يشتغل على الحاجة هذه بتجل مثل الحين سهرة يرثفوا محرم ولو يدخلهم إيش جهنم ولا أهم شيء يرثع إيش الآن العاجلة يعني في الدنيا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويزركو يعني ويذرون وراءهم كأنه مرجم وبه وهملو. يقول ويذرون وراءهم. يعني ما فعلوا بهم. يقول مرجم وبه. ويذرون وراءهم يوما ثقيلة. يعني يوم بيجوا شديد إلى أبعد الحدود. يعني إلا يذر يعني يترك يعني يهمله. يعني ما ما إرعاه ما حطوا له أي اعتبار. وهو يوم قال ثقيلة. هذا السبب الذي قال قالش في كفرهم وفي عنادهم. نحن خلقناهم. هذا الوصف <سؤال> الآن <سؤال> قلت مثل <سؤال> هذه الآية <سؤال> عندما يعني يصف الكفار <سؤال> بهذا الوصف ويشنع عليهم وكأنه السبب الأكبر في إيش في عنادهم وفي كفرهم وفي في يعني ينتبه واحد لا ينتبه واحد ويعني ويعرف قدر الآخرة ولا يقدم للإيش لكن يرجح واحد شيء من الدنيا على الآخرة نحن بالنسبه لنا كمسلمين إن الإنسان يعني ينتبه لا عاد يجعل يعني يرجح الدنيا على الآخرة إن هذا الشيء، هذا الوصف يعني فيه ذنب كبير عندما يكون وصف لهؤلاء المجرمين هذه الذنب هم كم مرات وعاد يكرر إن هؤلاء يحبون العاجله يعني إن الإنسان يكون يحاول إن, ان يتخفف من هذا المسألة على الأجل يعني الشيء الضروري ان الإنسان لا يبالي باي شيء في الدنيا بيت مع الاخره هذا اقل شيء يعني أي شيء بيت عارف مع الاخره فتركه ولا ت... يعني ولا تبالي مهما كان له هو ملك الارض كلها ان الانسان المفروض لا لا يرجح اي شيء في الدنيا على الاخره وهذا اللي قلنا حتى ربي ما قلنا ما كلفناه بالشديد ولا بالثقيل ولا ما قال لنا لا تتمتع ولا عدت ولا ولا سهل علينا، لكن هذا الشيء المطلوب إن الإنسان لا إيش لا تؤدي به الدنيا إلى أن يرتكب معصيه أو يفرد فيه في إيش فيواجب، مهما كانت الدنيا. هذا يعني أشياء دي بديهم مذموم إلى بعد الحدث. أما الرغبة في الدنيا مع الحافظة مع يعني مع في هذا الجانب إنه ما يمكن يعصي ربي ولا يمكن يترك واجب ما فيها مشكلة في الوضع. إذا كان فيها إشكال ربما إذا زاد الحظ، أن يرجعنا فيه بس فقال الله نحن, نحن خلقناهم يعني هؤلاء يحبون العاجلة ويجملوا للآخرة ولا يبالوا به كأنهم رجموا به وراء ظهورهم هناك بعيد ما يفكروا فيه ليش ويقولوا منهم يعني إن أنه يعتبروه مستحيل وبعيد ولا يمكن حسن فقال نحن خلقناهم وشددنا أثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلة نحن ذي خلقناهم خلقناهم ما كانوا موجودين يعني سهل علينا أن نحن نعذم هو أهوان في الواقع من إيه؟ يعني إعادة الشيء أهوان من فعله من البداية قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم شددنا أسرهم يعني نحن قويناهم كوش... الأسر هناك كأننا قويناهم وقوينا إجسامهم جعلنا ترابط بين إجسامهم الأسر قالوا في اللغة يعني يعني إيه؟ يقولون هو من الإسار هنا الإسار الإسار بيقول الحبل هذا بيجي هو جلد من الجلد بيربطوه كان عبارة عن قيود فهنا بيسمو الإسار بيقولوا إيش بيقولوا قال حين إساروا واحد بيقولوا أثر لأنه مربوط حين ربط بيسمو أثر والآخر أصله في الواقع هو ال الجلد هنا حين يقول شددنا أثرهم مش يعني شددنا أثرهم قيدناهم لا ما قيدهم الله فما معنى شددنا إسرهم؟ قال هنا المراد يعني رابطنا بينهم، الروابط في بين أعضاء الجسم قال الروابط بين الجسم، يعني بين المفاصل مثل الرجل فيها مفاصل واليد فيها مفاصل والأصابع فالله قال هذه الأعضاء يعني هذه تكون مفصولة عن بعضها الآخر هذه كلها مشدودة، مترابطة بايش نحن الذين رابطنا بينها، شددناها شددناهم يعني رابطنا كانه كذا هذا المعنى الاجمالي رابطناهم كيف يعني ان إحنا جعلنا الجسم كله متصل ببعضه قوي لا يمكن ايش أن يعني ان يعني أن ينقطع من الشيء ولا يسقط من شيء الحين يجعل الحين الاعصاب تمسك الجسم كله وتتحكم في كل الجسم هنا قال اذا فسرها بالاعصاب إيش شددنا اسرهم يعني الروابط هذه فيهم هذه الحبال الذي فيهم شدناها بحيث نم إيش أصبحوا يعني إيش معاف يعني في صحة وفي عافية وأجسام سليمة قال نحن خلقناهم وشددنا أثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم ت تبدي لو قال يعني ماهم أهم يعني إحنا ما هو صعب علينا إن إحنا نبدلهم, نبدلهم ونجيب إيش نبدلهم ون نجيب يعني نجيب, يعني, نجيب يعني أجسام ثانية إحنا دي سويناها إحنا دي حكمنا ودق يعني حكمنا وضبطناها وضبطناه ودقسها إحنا دي سوينا احنا دي وإذا بدنا نجيب إيش يعني أمثالهم يعني مثلهم بعضهم يفسر أمثالهم يعني في يعني يوم القيامة حين قال وإذا حين استعمل إذا وقال وإذا ما تستعمل يعني في غالباً تستعمل شر الشعر متحقق حين قال وإذا شئنا بعضهم قال هاي يعني ببدلنا أمثالهم يعني مثلها أمثال هذه الأجسام نبدلها يعني ما ما ما ما, ما, ما نعجز عن هذا يعني في اليوم القيامة وإذا جينا بدنا أمثالهم تبديله إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إذا هذه هذه هذه الآيات قال في الواقع تذكره للناس تذكره لكل إنسان فمن شاء إيش فمن شاء الهداية ومن شاء الخير لنفسه اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشعون يعني لأن الاتخاذ قلنا اتخذ إلى ربه سبيلا هذا الجواب يدلنا على المفعول فمن شاء الخير إيش ترك طريق خير وهو إيش اتخذ إلى ربي سبيله وما تشاءون إلا إياه شاء الله لكنكم يعني فأنا رجع الكلام في ايش في هؤلاء إيش القوم قال لكنكم ما تشتون إلا إذا رأى الله شاء يعني أجبركم يعني أنتم فيكم عينات كان يقول الأهل مكة وأنتم ما تشاءون إلا إياه شاء الله ما تشتون الخير إلا إذا شاء الله يعني بالإيش بالالجبار وهذا ما يمكن يعني أنتم يعني أنتم أبيتم الانجذاب ورفضت ولا أذ يمكن يعني إيش ولا قبلت أي يعني أي وسيلة للهداية فما عاد ينفع فيكم الله يجبركم ربي ما تشاءون يعني لا تشاءون إلا بإشارة من تو يعني لن لن تدخلوا في دين الحق إلا إذا أجبركم الله يعني إيش أعمالكم هكذا وتصرفاتكم هكذا يعني إيش قد فيكم عناد حتى ما عاد يمكن تقبلونها أياً مع اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان يعني ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان يصبر ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت وقال وإيه فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا ومن شاء يعني ولن تشاؤر إلا إذا شاء الله يعني حتى اختياركم لطريق الخير ما يمكن إلا إذا شخل الله لكم ذلك إلا, إلا بإقدار من الله لكم بإقدار من الله لكم انكم جعل لكم عقول وجعلكم تفهموا وجعل يعني سبل وطرق للهداية حتى يعني يعني في نعمه الله معكم في كل شيء وما تشاؤنا إلا ان شاء الله إلا أن يجعوها أن يريد ما تريدون هذا شيء كيف حين أمرهم؟ حين لا والله طالعه كيف ما هي لكن حين امره حين حديقتها ما ولا ان يعني... <تصفيق> شاء الله يدي يسمع لا ان شاء الله انك مسافر يعني أمر؟ إنه ما تشاءون ايش؟ الخير ما تشاء طريقه بحال الا اذا شاء الله إلا <تصفيق> ان ان شاء الله لا إذا شاء الله يعني إذا عم... امرك يعني اموركم الله امره انا ما واضوا قال وما تشاءون إلا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما يعني الله قال ان الله كان عليما عليم بكم بأحوالكم وبكل يعني ايش ما يعني ما حولكم حكيم ما يعني ايش ما بيكلف اشياء ولا بيلزكم باشياء ولا بيدعي الا شاء الله فيها حكمه ومنفعه ومصالح لكم يدخل من يشاء في رحمته لان كان الله اجل ان الله اراد يعني ايش أن يعني حكيم عندما فعل معكم هكذا أن ادعاكم إلى طريق الخير وترككم أن تختاروا طريق الخير أو طريق الشر كل إنسان يختار ورقبكم في طريق الخير وهذا آج لأن هذا من حكمته يدخل من يشاء في رحمته يعني فإذا عند من, من أطاع الله واتبع آج فالله يدخله في رحمته يدخله من يشاء في رحمته فالله بقى يساعده ويدخله في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما يعني وال وال والظالم يعني الذي لا يرضى ولا يسمع ولا ايش يعني ويئبى أن ينقاد قال هذا قال ايش الله بيعذبه يعني بيعاقبه ويعاقب الظالمين اعد لهم او عاقب الظالمين اعد لهم عذابا اليما مش بقول في رحمته يعني في, في والله في رحمته يدخل في الجنه والظالم وهو بعده اشد العذاب ولا او لا. يدخلوا من يشاء فإن ما شاءته لا يقدرونه بأي شاء الخير للظامن فوقه اشتئ قال إن الله عليم حكيم يعني يعني بلا كانه بيقول إن الله ما أراد إذا فسترناه إنها ما تشاء إلا إيشاء الله يعني ما هو نابع فيكم إلا إذا شاء الله والله لا يشاء هذا الأمر لا يشاء إجباركم قال الله عليم حكيم وهو من حكمته يعني عدميها هذا الشيء إن كل إنسان يختار طريقه بنفسه الله أراد أن يكون الإنسان هو الذي يحدد يعني مستقبله، يحدد ايش يعني مصيره، فيدخل من يشاء في الجنة وهو من امتثل من امتثله ده والظالمين يعني الذين يأبون أعد لهم عذابا أليما. إلى هنا.